تحاكيتل انا بنار وانت الحل اخر غير تحاكيتل انا بنار يا يا يا تجروح انا الخيمه لاتسمح حجاب القاع وديت الصوت بي ريحه موت لحظات والخيمه تشوي أيكي بجمرهن وذن الخطوات مو خطوات لو تحسي بعثرهن يا تل الأهمية عام عجزيين بعمرهن وخطوات الخوف تعثر بالشوف من تطلع أختي العباس وص يا من من تطلع خد العباس يا من ناس نعيك يصعد عطشان يا أول منبر أحزان للمقتل آه للمقتل <تصفيق> آخر خيمة حاجبتل أنا بنارو آخر خيمة حاجة بتلت أنا بنار وإنت الحل اسمع صوتي لبي دخال يا أول من بر أحزان للمقتل آه المقتل آه آه آه آه حق منحتار مولاتي بظلها تاريخ حجه يا تل وخا زي انا تدري مو لي شوف غير لقازي انا بتحدر هاي ورد وصيك دنق شفتها ما عيدها خيام وان يا تلو صح ان تتراب بس خلاك حلق له وكته كل من الماي وصلها الهاي طلعت زينب طلعت روح مقتل ثاني وكل جروح azi ana btl3 tro ah تلومعون عنها يقولون خاف الريح يسمعها يا يا شلون ننسي اصعاد اخشى عليه يا ابن امك صيح الحق لي ترى قلبي تقبطى احسين على التراب يزحف لك اذا لناخ ويسمع وصوت الودة يا زينبا اصعب موقف عند حسين صيحة زيانة بطايح وين أصعب موقف عنده حسيا صيحة زيانة بطايح وين يا تلسمك الصيوان يا أول من بر أحزان للمقتيل للمقتيل الثن جرح العباس يف السهم العين من يسمع صوت اختي يا يا اللي بس روح الطوف ويمزيان بكى يتعذب بس سكت يا الله تتمنى خيام تتفصل الهي وانت من ترى بس خليه تظلي بين الهي يام بجي حسياً واختحسياً بجي أتي الكفل الهي آخر من الخيمات أحتيها بقلب المحروك باچر زي انا بتصعد نوق احكيها بقلب المحروق باچر زي بتصعد نوق وتشوفك جبل الديراني اول منبر احزان للمختار Tell him Nauru in